ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعه او تحل قريبا من دارهم, قريبا من دارهم حتى ياتي وعد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 التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار رتلها دائم وظلها تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بماء إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أم أعبد الله ولا أشرك به إليه ادعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا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 فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب اولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من اطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين منهم